لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه وهم م أ ل و ف حذر ا ل م و ت ف ق ا ل لهم ا ل ل ه م و ت ثم أ ح ي ه م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 والله و ا س ع ع ل ي م و ق ا ل لهم ن ب ي آية ملكي أن يأتيكم ه م إن أن ا ل ا ب و ت فيه س ك ي ن من ة ربكم و ب وبقية ق ي ة م م ا ترك آ ل م و س ى و آ ل ه ا ر و ن ت ح م ل ه ا ل م ل ا ئ ك ة إن في ذ ل ك ل آ ي ة ل ك م إ ن كنتم مؤمنين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 ا ل ل ه مع ا ل ص ا ولما برزوا لجالوت ب ر ي ن ن و و ج د ه قالوا ر ب ن ا أفرق ع ل ي ن ا ص ب ر ا قالوا ر ب ن ا أفرق ع ل ي ن ا ص ب ر ا و ث ب ت أ ق د ا م ن ا و ن ص ر ن ا على ل ا ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن بإذن فهزموهم الله و ق ت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ه م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 ورفع ع ب ض ه م درجات و آ ت ي ي ن ا ع س ى بن مريم ا ل ب ي ن ا ت وأيدناه ب ر و ح ا ل ق د س و ل و شاء ا ل ل ه م ا ل ا س ل ن م ن ب ع د ه م من, بعدهم من بعد ما بعد جاء ولكن م و ن و ع ه ا ل ن كفر و ل و شاء ا للعلوم ه ق ت ا ل ا س ل ا م ي د